الله الشيخ محمد سفير نسعد انتقل الاخينا الشيخ محمد العندري يوفقه الله تبارك وتعالى <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان يقول ان يسال الله عز وجل الثباته على الامر فالثبات على السنه الثبات على الحق طريق الانبياء والرسل وعلامه اهل الحق الثبات على الحق والاستمرار عليه والصبر على ذلك وهذا ما رايناه في الوالد العلامه ربيع بن هادي رحمات الله اطال الله في عمره ونسال الله عز وجل له التوفيق والسداد هذا العالم ربيع بن هادي اطال الله بعمره بالعمل الصالح ذهب الى افغانستان وصدع بالحق هناك قال لا يجوز امام عبد الله عزام واشكاله وامثاله من ابناء المدرسه الاخوانيه فقال لهم لا يجوز ان يكون الجهاد بلا تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل وكان هذا الامر ظاهر في كل مكان يذهب اليه في افغانستان في ايام الجهاد الافغاني لهذا العالم الوالد ربيع اطال الله بعمره وفي اخر زياره له في الكويت قرابه 15 سنه تقريبا قلت للشيخ يا شيخ الوضع في الكويت ما هو سليم قال يا محمد انا جاي من خير ان شاء الله وفعلا جاء الشيخ واتصل بي الجماعه التكفيريه قالوا اذا اذا أقمتم هذه المحاضرة للشيخ ربيع سيكون هناك لنا حديث فالشيخ أوصاني بأن الأمر مستمر مستمر فقلت لهم أكبر ما في خيركم ركبوا وهذا الذي حدث وجاءت الدوريات إلى آخره وجاءت التكبير وكان مبيت الشيخ ربيع في بيت الشيخ أحمد صبي وكان المساله ما يعلم فيها الا الله اسلحه وما شاب. هذا في الكويت قبل 15 سنه انظر الى هذا الشيء حيث ما ياتي ياتي هؤلاء الناس المخالفين لهذه الرايه الرايه السنيه ليمنعوا من هذا المد السني الذي انتشر بفضل الله ثم بقيه السلف من الاموات والاحياء منهم فنسال الله عز وجل ان يثبت هذا الشيخ على السنه وان يطيل بعمره بالعمل الصالح فوالله قبل شهور كنت مع مجموعه من طلاب العلم في بيته وفي غرفته وهو في يعني غرفه صغيره ولابس كما نطلق عليه الوزار لزار ويبحث كان البحث بدايه من الساعه 8 الى الساعه 12 12 بالليل حنا تعبنا يا اخوان والله العظيم وهو ما زال يقول جيب هالكتاب واربعه وثلاث من الاخوه يقوم يسحب هذا الكتاب ارجع الى هاي المساله هناك هذا قبل اشهر يا اخوان انظر الى هؤلاء الناس وياتي مجاهيل وللاسف مجاهيل يتكلمون في من في هؤلاء الائمه او الالباني انا اسال الحضور هل يستطيع احد ان ياتيني بتزكيه للالباني كتزكيه الالباني لربيع الالباني معروف بشدته في التزكيه يسال هل لك طلبه قال لا ما عندي طلاب انظر إلى نهج الألباني ولكن الألباني عندما رحمه الله هذا الإمام ناصر الدين الألباني أطنب في حق من في حق ربيع إلى أن قال قال قرأت كتب الألباني ولم أجد فيها مخالفة ربيع قرأت للشيخ ربيع كتب الشيخ ربيع ولم أجد فيها ماذا مخالفة انظر ماذا قال الشيخ خالد عبد الرحمن فيما قاله من الشيخ ابن عثيمين ويندر للشيخ ابن عثيمين أن يقول ما قال كما نقل عنه من ونجد اليوم بوي اللي بعلم يريد أن يتكلم عن الشيخ ربيع الله أكبر إنه والله ما زاله قد الزمان شرم برم أن نجد أناس يتكلمون في هذا الإمام وهذا العالم أقول أسأل الله عز وجل العيلي القدير أن يطيل بعمر شيخنا الشيخ ربيع ونسأل الله له التوفيق والسداد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير أسأل الله الشيخ محمد أمام أفات ونسأل اختم بما انه ذكر عن زياره الشيخ للكويت فاذكر يعني من عمق ادب الشيخ يعني انا كنت تمتنع في البدايه لكن بما انه يعني اشار الى ذلك انه لما كان موجود هرعت اليه التراث تريد كعادتها ان تلبس عليه بصوره او اخرى فالمقصود انهم موجه اليه دعوه ليزورهم في الفطور في الصباح والشيخ يعلم ان اعتقادنا ويعلم اعتقادنا وموقفنا الراسخ في هذه الجماعه التي نعرفها من السبعينيات نعرفها من قرب وافرادها بحيث اننا نعلم اننا غير ظالمين لهم فيما اعتقدناه وقلنا فالشيخ الان يريد ان يربي هذه الدعوه لان الشيخ يعني كلما قرع باب للخير تجده يلبي النداء وكان لا يريد ان يعني يحصل في خاطرنا شيء فقال اتطال الله في عمره وبارك في جمله وادام النفع به الى ما شاء الله قال دعيت من التراث يا احمد ويعني يعني ما يعني كانما كانما ياخذ الاذن ف قلت له يا شيخ يعني انا يعني است... يعني كنت في ضايع من الاستغراب يعني الشيخ يعني يقول لنذهب نذهب لكن انظر الى يعني عظم مراعاته لمشاعر ابنائه وتقديره للرجال وتقديره للامور ادب جم عظيم واذكر لما كنا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي درجه من ضعف في الجراه او الشجاعه هكذا اعتقد انه هو السبب فاعطاني الشيخ كتاب النكت من الصلاح وكان الالباني رحمه الله تعالى في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذاك في زيارته فقال اقرا على الالباني اسال لي الالباني طبعا أنا, انا يعني في ذاك الوقت ظننت انه فعلا يريد ان يسال بعدين لما فهمت انه كانه يريد ان يعني يدربني او يرشدني او يوجهني او يجرئني او غير ذلك هذا الظن طبعا فقال اسال عن كلام ابن حجر في المستخرجات انه ذكر ان من فائدتها ان من استخرج له ان ان المستخرج اذا خرج لاصل صحيح رجاله ثقات فان تخريج المستخرجي له يكون توثيقا لرجال المستخرج فعمدت بالكتاب واتيت الى الالباني وقد خرج للتو من بعض المساجد المدينه وجئت وجئت ممطلقا بهذه المهمه واخترقت الصفوف وجئت الالباني قلت في سؤال من الشيخ ربيع يا شيخ فما علمت ان هذا المفتاح السحري الذي سيقربني من الالباني رحمه الله بحيث ان الالباني رحمه الله لما راى يعني هذا وان من الشيخ ربيع يعني جعلني بقربه وهذا ما كنا يعني نحظى بها الا بشق الانفس انذا فسالته في المساله فاغتنمت الفرصه ان اخذ الالباني معي يعني رحمه الله تعالى بالسياره لان فرصه فالشاهد فقلت له شيخ تاتي معي قال نعم ففي اثناء الطريق ذكرت ان السياره كنت قد يعني اوقفت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثرت ولا معي سياره <تصفيق> فكرت سريعا طبعا التفت يمين يسار ولا واحد من الاخوان فاشرت لك هناك سياره قلت خلاص وفعلا اخذنا الشيخ معنا فالمقصود يعني ان الشيخ ربيع ليس كما يصوره اعداؤه فضلا غليضا انما هو في غايه من من الرحمه ونحن نذكره في مغيبه ولم يتسن لنا الاتصال به ولكن نحن نستشعر يعني ان بعض الشباب يعني عنده من من من الرغبه الاكيده في ان يكون على السنه ومن الرغبه العظيمه في ان ينصرها وكل ذلك جميل وهذا امر مطلوب ولكن وقت البيوته من ابوابها فلذلك لو اننا ونحن نعلم محبه الشيخ يعني عندنا جميعا يعني حفظه الله تعالى فذكرنا لبعض سيرته العطره وهو حي لعله ان ترقى قلوب يعني من قلوب بعض اخواننا الذين قد لا يرون في اشخاصنا ما يرونه في اهل العلم وحق لهم ذلك ولكن المساله ليست مساله اشخاص وليسه المساله مساله منع من الردود بل ان الردود هي قيام السنه سواء كانت ردودا على اهل بدع او كانت ردودا على اهل علم فهذا مشروع بالاجماع فليس التسريب على شيء من الردود لكننا الذي المعنى الذي نريده ان ترق له القلوب حقا وفي المتبعين صدقا ان الانسان ينبغي ان ينظر في مصلحه دعوه السنه قبل مصلحه اي شيء اخر وان ينظر في قوله وفعله واثر هذا القول والفعل على اهل السنه وفي نصر السنه هذا هو الواجب شرعا انظر نظره هانه انس كيانك انس نفسك انظر الى السنه كن خادما للسنه هذا الذي نريده من اخواننا واذكر بهذا الصدد ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى طرح في مس... في مس... مجلسه هذه المساله مساله خروج طالب من طلاب العلم عن اقوال العلماء المشهورين في البلد المعين يعني إذا الطالب درس مسألة ثم انتهى إلى قول من جهة الأدلة مخالف لما عليه أهل الفتوى في هذا البلد المعين وكان السائر يريد من الشيخ أن يشنع على أمثال هؤلاء الطلاب فما كان من الشيخ إلا أن كان نصيرا للطلاب فقال هذا حقه ما معنى قال هذا حق للطالب أن يشنع يتمنى القول الذي تدل عليه الادله لكنه اضاف وسبحان الله اهل العلم كانما يلهمون الله كانما يلهمون اضاف اضافه جميله عظيمه فقال رحمه الله تعالى لكن عليه ان يتريث في النشر او كذا فقد يكون قوله الذي يظن انه حق قول غير صواب فليست المساله تحجير على واسع وليست المساله تحريم بما اوجب الله لكن المساله ان كل صاحب سنه واعلم واعلم والله العظيم ان السنه لا تنصر بالعلماء فقط من ظن ان السنه تنصر بالعلماء فيكون في حقيقه الامر لم يعقل معاني الشريعه ومعاني العلم ومعاني السنه فالسنه لا تنصر بالعلماء فقط انما تنصر بالعلم والعلماء والانصار والاعوان فانتم كل واحد منكم مسؤول مسؤول عن هذه الدعوه مسؤول عن دعوه السنه ان تخدمها وانظر الى مصلحتها واسعى لها ليست المساله مساله زعامات زائفه او ان الناس تشيد بك او ان تذكرك او ما اشبه ذلك من هذا الزيف فان المخلوقين المخلوقين لا ينفعون المسلم او لا ينفعون الانسان بشيء المخلوقين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فالمقصود علينا ان ننتبه إلى أن علماؤنا قد جمعوا بين العلم والعمل وبين الهدي الحسن وأنهم يقدرون المصلحه والمفسده وأنهم يراعون ذلك وليعلم الجميع سواء كانوا في الكويت من اخواننا او غيرها اننا يعني ان بالنسبه لي شخصيا قد ابحت عرضي لاخواني ليس الاشكال في فلان الذي يخطئ يرد عليه لكن ترد عليه بما بالعدل وبالعلم وبما يحصل به المصلحه اما يكفي هذه الفتن المائجه لماذا تنزوي عن اخوانك ثم اذا بك تنجرف قدمك الى تيار تيار قادم يزمجر بالشده ويزمجر بالهواء ويزمجر باشياء وأشياء في الجزائر وفي ليبيا اليوم تجديد لمذهب التكفير وهذا التجديد لمذهب التكفير يصاحبه أنفاس حداديه إلى متى إلى متى يا اخوتي إلى متى هذه الدعوة العظيمة المباركة دعوة السنة أذكر أن الشيخنا محمد أمان رحمه الله لما نقد جماعة جهيمان كان أبرز ما نقدهم فيه قال إنهم عكفوا على المكتب وتركوا أهل العلم لماذا هذه الدعوة تمنى بمثل جهيمان ثم لا نلبث ياتينا الحداد ثم لا نلبث ياتينا اتباع فالح هل نحن بحاجه الى ان نكرر مثل هذه التجارب المؤلمه المؤسفه الى متى تبقى هذه الابواب مشرعه على دعوتنا بسبب بسبب او باخر فيا اخ الاسلام يا صاحب السنه لا تنظر الى الشخص المعين وتقول انه ليس باهل ان احترمه لا تحترمه اعتقد فيه ما شئت لكن الله الله في دعوه السنه هذه دعوه حرام حرام هذه الدعوه ان يعني ياتيها مثل هذا الكدر مع حسن النوايا كل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم لكن رد الخطا الذي هو الخطا شيء والرد على صاحب البدعه شيء اخر فاسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العليا ان يقيد بهذه الدعوه امر رشد فانني في الحقيقه على كثره الماسا والمصائب والفتن احب ان ابشر اخواني بشاره صالحه عظيمه والله العظيم انا مستبشر خيره لا اعني البشاره التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوه الا المبشرات الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له لكني اقصد ان ترى دعوه السنه يا اخوان والله العظيم بدات تنتصر تنتصر وتنتشر في العالم كله المسه لمس اليد وهذا شاهد اعني جهاز الهاتف ثلاثة مسائل أنا أذكرها لكم نتفق على أنها انتصرت وانتشرت المسألة الأولى السمع والطاعة لولاة الأمر لو رجعت في هذه البلد قبل خمسة عشر عاما عشرون عاما ما كان هذا المصطلح له ذكر ألبته اليوم الكل يقول نعم السمع والطاعة ولكن اليس هذا نصر للسنه وبسبب جهادي بسبب فضل الله تبارك وتعالى ثم نصر السنه فصار السمع والطاعه شيء متداول وواضح في العالم الاسلامي كله الامر الثاني ان القداسه والهاله التي اضفتها الجماعات على رؤوسها بحيث ان المسلم يتردد في ان ينقد انسان منتسب الى العلم او الدين هذه الخرافه هدمت بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد اهل السنه فصار اليوم منتشر ومعروف ان كل متكلم في الدين يحاسب ويحاكم اليس هذا نصر للسنه حاصل وفي العالم الاسلامي كله لم يكن له وجود قبل 20 او 30 سنه المساله الثالثه اليوم عموم المسلمين يشهد الخمس او لا يشهدوها او يقصر يعتبر نفسه من انصار الدين ومن انصار السنه على تقصيره فخرافه هذا ملتزم وهذا غير ملتزم تلك القسمه الضيذه قد كسرت ايضا بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد اهل السنه في العالم الاسلامي فصار المسلمون جميعا يعتبرون ان الدين دينهم وان قضيه الاسلام قضيتهم حتى لو لم يكونوا مع الجماعات خلافه للخرافه وللضلاله التي ارادت الجماعات ان تزرعها في النفوس من تقسيم المجتمعات الاسلاميه الى اسلاميين وغير اسلاميين فهذه بشائر حق موجوده ولكنها اليوم تحتاج الى رعايه اعظم من الرعايه التي حصلت ابان ابتداءها فلا يكون ذلك الا بالصدق والاخلاص والاعتصام بالحق ثم الرجوع الى العلماء ثم التريث والتدبر والنظر في عواقب الامور فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ان يجعلني واياكم جميعا هداه مهتدين امين وان يغيثنا بغوثه وان يسددنا في مقاصدنا وعلومنا وان يجعلنا من انصار الحق والسنه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه